ألم تكن آياتي تثلى عليكم فكونتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شق وتنا وكنا قوما ضالين ربنا 119. فإن عدنا فإنا ظالمون 110. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون 111. إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أن